يتمِ اللبّكُمُ إِ يَ أَخْلُقُ لَكُم مَِطينكَهَي أَتُ الطَّيرِ فَأَم فُخُفين فَأَمفُخُ فيِيهِ فَيكُ فَ إًا بإذْنِ الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكمون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 اَلسَّعِيسَةُ مِنْهُمْ الْكُفَرُ قَالَ مَنَ نُصَارِي إِلَى الله قال الْحَوَابِ الدُّونُ نَحْنُ أَمْ صَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ